طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار وإني لغفار صالحا وإني لغفار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى وإني ثواب لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اتدى ومن أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولاء أفرئ وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غطبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد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 فقذفناها فكذلك ألقى السامرين فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ موسى فنسيه افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن وان ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن برح عليه عاكفين حتى حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلون ألا تتبعن أفعل صيتي أمري، قال يا بني أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال فاذهبا فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا وانظر الى الهك الذي ضلت عليه لنحرقنه ثم لننسفنه ثم لَنَسِفَنَّهُ فِي الْيَمِينِ أَسْفَأٌ إِنَّمَا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 ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، فقل إلَّا سِفْهَا رَبِّ نَسْفَهَا، فَيَذْرُهَا قَاعُ صَفْ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا. يومئذ يتبعون الداعي لا ع وجله يتبعون الداعي لا له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع، فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تفع الشفاعة. إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يُنذَرُهَا طَعْمًا صَفْصَفًا لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا يَوْمَئِذِيَ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لاَ تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمًا وعنة الوجوه وعنة الوجوه للحي القيوم للحي القيوم وقد خاب من حمل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 الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق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 ك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدن لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرا وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك علي شجرة الخلد قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا فأكل منها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 فإن له معيشة ضعكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال ربي لم أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها قال كذلك أتتك فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله أكبر